عندك يا سعيد اذان الكافر يصح؟ لا صح في خلاف بدون خلاف بين العلماء ان اذان الكافر لا يصح فيعاد الاذان ولا يعتمد على اذان كافر والفاسق يا عبد الله فاسق يصح اذانه وما يصح يصح على اصحاب ابان وفي خلاف انهم من لم يتد باذانه الصحيح انه يصح ان شاء الله ونعتزن اعاده لقوله عليه الصلاه والسلام ان يؤذن لكم احدكم والان فاسق احدونا وهمنا وصمي ان نعم ان كان ليس من ذوي تمييز فلا يصح اذانه فان ادنى يعاد ان ادان لانه ليس مما او لانه ما يصدر منه غير معتدبه وليس من اهل التكليف فاذا كان مميزا نعم يصلح ولا يعتمد عليه فيكون تابعا لغيره اما في اعلام الغير نهي له يقول لهم قد دخل فيؤذن فلا بأس حتى وان لم يكن الا هو في البلاد فاذا علمه معظمهم ولا يعتمد على نفسه فياتي واحد ويقول له دخل الوقت ادن فهنا يصح وان كان قد اعتمد على غيره اذا اعتمد على غيره كان يسمع اذانا فيؤذن بعده او يعتمد على الغير من حيث الاعلان فياتى ويقول له ادن يا ابني فيؤذن حيث ان صاحب خبره هذا عرض ان الشمس قد زالت وان الفجر قد طلع فيقول يا ابني ادن هو الكبير ربما مما يحسن التلفظ بالأذان وهذا الولد يحسن ذلك ويأتي بالأذان جميلا فلا بأس إن كان دون الأمرين فلا بأس أن يأخذ بأذانه بإعلام من يعلمه أو بكذلك أيضا سماعه لبعض من أؤذن ممن هو قريب منه أما إذا لم يقل لا ذا ولا ذاك فلا ينبغي أن أؤذن الطفل المميز والصبي غير المميز لا ينبغي أن يؤدن الصبي غير المميز لا أحد يعلمه ولا يعتمد على غيره يؤدن هو ويجعل عمدة للناس في صيامهم وصلاكهم فهذا خطأ فحال حال نعم فإن كان يعتمد على غيره فلا بأس يؤدن وهكذا أيضا إذا كان يعتمد على إعلام غيره أصبحت أصبحته لا بساً يؤدن وإنك إبراهيم المرأة يصح أذانها هكذا إبراهيم يقول المرأة لا يصح أذانها و... ويزيد أبا حنفة إبراهيم شبه انظر السؤال أنت المجيب ينتبه السؤال المرأة يصح أذانها أو لا يصح أذانها احسنت اذا كان تؤذن للنساء وتؤذن لنفسك بلا غس بما ان اذا كنت تؤذن للناس رجال ونساء مؤذن في مسجدنا ورش راي اه تبقى هنا انت ولا تقول هذا للمميع ده لان امراه تؤذن ما تبقى صح اذا مس اذان هون احسنت للرجال لا يسمح اذان هون للرجال فساتها هو فتنه ثم هذا لا يعلم في العهد القديم من احدث بامر هذا ما ليس منه فهورد فاذان وهمردود فهذا الامر لا يعنى لا يعنى في العهد القديم انهم كانوا يجعلون امراه تؤذن لهم فعلى هذه اذا ادنت ينبغي اعاده الاذان ومنهم من قال يجزي هذا الاذان لانه قد حصل المقصود وهو الاعلان والذي يظهر انه لا يجزي فيعاد الاذان وهذا قول جمهور اهل العلم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر هكذا بضم الدال فاحضر لانه من حضر يحضر حدرا من باب قتل قتل يقتل قتلا فاذا الامر منه فاحضر تقول تقتل فهو من باب قتل مضارعه يضم, يضم تقول حضر يحضر والامر فاحضر قال اذا انت اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكن من اكله الحديث راهه الترمذي وضعفه الحديث رواه الترمذي أول ثلاثمائة وثلاثة سبعين وهكذا البيهقي أيضا من طريق ابن عدي عن عبد المنعم البصري قال حدثنا يا أحياء ابن مسلم عن الحسن عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بلان إذا ألنت فترستا في أذانك وإذا قمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرق الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم اذا دخل نقاء حاجه ولا تقوم حتى تروي هذه كلمه الحديث الزياده التي فيه اشار اليها بقوله الحديثه اي اكمن حديث والشارب من شربه حتى يفرغ مقدار ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصم اذا دخل نقاء حاجه الذي يريد الحمام يريد حاجته حتى يفرغ مقدار ما يريد حاجته من بون غائب ولا تقوموا حتى ترونه قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول قال العلامه الالباني قلت وانا ادري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهاله كما في الارواح برقم 25 و 200 اول 243 قال الالمان قلت ولا ادري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهاله مع انه اسناد معروف ولكن بالضعف والضعف شديد ولكن بالضعف والضعف شديد اي في الحديث فان عبد المنعم هو ابن نعيم هو ابن نعيم الاسواري صاحب السقا قال البخاري وابو حاتم منكر الحديث قال النساء ليس بثقه ويحيى ابن مسلم هو البكاء وهو ضعيف كما في التقريب وهو ضعيف كما في التقريب فعله هذا الحديث هو هذا الرجل عبد المنعم ابن نعيم الاسواري وهو منكر الحديث كما قال ذلك ابو حاتم والبخاري والنسائي يقول ليس اجتماع وايضا في يحيى بن مسلم وهو البكاء وهو ضعيف كما في التغريب ففيه علتان ضعف ابن نعيم وضعف ايضا كذلك يحيى بن مسلم وان حديثا يذ من طريق اخرى يقول عنه من الالباني عند البيهقي عن صبيح بن عمير السيرافي قال حدثنا الحسن ابن عبيد الله الحسن بن عبد الله عن الحسن عن عطاء قال الحسن حدثنا الحسن بن عبد الله عن الحسن عن عطاء الحسن البصري به به دون قوله ولا تقوموا حتى تروني دون قوله ولا تقوموا حتى تروني وقال البيهقي الاسناد الاول اشهر من هذا وليس بالمعروف الاسناد الاول اشهر من هذا وليس بالمعروف قال العلامه ابن الباني يشير الى ان صميحا مجهول كما قال الحافظ في اللسان يشير الى ان صميحا مجهول كما قال الحافظ في اللسان هذه طريق ايضا فيها صميح بن عمير وهو مجهول وعاتله له شان اخر عن علي ايضا عن علي فالطريق ثابت وحدي جاب انه طريقان طريق فيها رجلان ضعيفان والطريق الاخرى فيها صميح العمير والطريق الذي اشرنا فيه الى يافيا عبد المنعم ويحن اسلم ولو شهد اخر عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نرسل ان نرسل ان اذان ان نرسل الاذان ونحلف ان اقامه ان نرسل الاذان ونحذف ان اقام اي نخففها اي نخففها ونترك ان اطال فيها كما بالنهايه في هذا معنى نحذف ونحذف الاقامه اي نخففها ونترك ان اطال فيها كما في النهايه وهذا خرجه الدرقه اثنين من طريق عمر ابن شمر انا حدثني عمران المسلم قال سمعت سويد الرفاني قال سمعت علي بن النطان الحديث وعمر بن شمر كذاب ويروي الموضوعات فهذا لا يصح به شاهدا فهو من طريق هذا الكذاب والوضع ايضا بعضهم يصفه بالوضع واللي حديث عن طريق اخرى أخرجها ابن معين هذا كله في الإرواء ان الله بن احيا انا حدثنا ابو معاويه عن عمر بن شمر عن عمران المسلم عن سعد بن علقمه عن علي بن وهذا اسناد واهن فيه علل كثيره عن عمر بن بشير يا ثنا عن الاول عمر بن شمر لا عن عمر بن بشير عن عمران المسلم عن عمر بن بشير قال عددنا معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم وهذا إشناد قال العلام العلباني فيه واهل فيه علل وذكر العلل كما في الإرواح الحاصل حديث علي لا يفرح به وهكذا حديث جابر أيضا كذلك ورؤيا عن عمر موقوفا رواه البيهقي وابن أبي شيبه در قطني من طريق مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤدن بيت المقدس رواه نبي شيبة أيضا والبي هقي والدراء قطني من طريق مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤدن بيت المقدس قال جاء عمر بن خطاف فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدم اذا انْتَفَتَرَسَل واذا قمت فحدم الحدم هو الاسراع واسر عمر فيه عبد العزيز والد مرحوم لين الحديث وكان ابو زبير مؤذن بيت المقدس اورجه بن ابي حاتم الجرمش تعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديله فأورده ابن حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديله وذكر ابن حبان في الثقات وجاء عن ابن عمر أيضا كذلك أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويخذر أن إقامة جاء عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان وليس الترتيل هو ما تعلمونه وإن المقصود بالترسل يتمهل فيه يرتل الاذان وهالك القران المبين يرتل يتمهل الشخص في قراءته ولا يحدره حدا كان يرتل الاذان ويحضر الاقامه اجى في مع الطرق انه كان يحذف الاقامه انه كان يحذف الاقامه ما معنى يحذف ما معنى يحذف نقامه كما في النهايه اسرع فيها لكن بالنهايه في قال ايش تمام صواب يخففها ويترك الاطاله فيها يخففها ويترك اطاله فعلى هذا الذين يصنعون ما سمعونه بالحرم وفي غير الحرم تجد اقامته او تجد اقامته كاذانه يقيلها جدا هذا خلاف السنه خلاف ما عليه الاثار السلفيه ما كانوا يطيلون يطيلون الاقامه بل كما رايت ويحضر الاقامه يسرعون في الاقامة واتى نجاع بعض السلف ايضا ابن ابراهيم رحمه الله انه قال كان يرتل او قال يرتل في الاذان ويتبع في الاقامة بعضها بعضا ويتبع في الاقامة بعضها بعضا يرتل في الاذان ويتبع في الاقامة بعضها بعضا هذه النثار عند ابن ابي شيبه رحمه الله فالحسن هذا الحديث لم يثبت والعلامه الالباني في بعض كتبه هذا تضعيف الارواح حكم عليه بانه ضعيف جدا في الارواح لكن في بعض كتبه كجامع الصحيح والسلسله حسنا الحديث السلسله بمجموع طروقه صححه بمجموع الطرق لكن ابن الارواء ذكر ان الحديث لم يثبت وهو ضعيف جدا وذكر هذه الطرق التي اشرنا اليها انفا واما في السلسله فانه حسنه بمجموع الطرق وليس ببعيد ولا سيما حديث جابر فله كما سمعتم طريقان له طريقان طريق عبد المنعم ويحيى بن صريم هذا وهما ضعيفان الطريق الاخرى فيها ضعيف اخر ايضا فيها ضعيف اخر وهكذا حديث علي ايضا مع هذه الاثار السنفيه مع ما جاء عن عمر وهو ضعيف ولكن الضعف كما ترى ليس بالقوي فيه بعضهم اثق وثقهم بنحبانه ان كان ما يعتمد عليه وهم مجهول فليس بعيد تحسين العلامه الالباني لهذا الحديث كما بالسلسله وهو بعيد طيل قوله بترسل في الاذان هنا قوله بترسل الى اذنت بترسل معنى الترسل في الاذان التمهل في الابقائه معنى الترسل في الاذان التمهل في انقائه والفصل بين كل كلمتين بسكته تسع الاجابه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا بسكته تسع الاجابه يجيبك الذي يسمعك لا تعرف مثل ما تفهم لا إله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله من يجيب من يسعجبه لكن الان يترسل فيه ومعنى الترسل هو التمهل في انقائه والانفصال بين كل كلمتين بسكته تسع الاجابه بسكته تسع الاجابه الله اكبر الله اكبر تسكت قليلا يجيبك من يسمعه ثم تواصل بعد ذلك وتسكت حتى يجيبك من يسمعك وهكذا حتى تنتهي من الاذان هذا معنى الترصن التمهن في انقاء الاذان والفصل بين كل كلمتين بسكه تسع اجابه وهذا الذي عليه الحمد لله المؤذنون ومعنى الحذر الاسراع اي يجمع بين كل كلمتين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ان الله يناخره تجريحذر ومعنى الحذر واذا اقم اذا اقمت فاحذر ومعنى الحذر الاسراع يجمع بين كل كلمتين مساله اتفق الفقهاء على الحذر في الاقامه والترسل في الاذان اتفق الفقهاء على الحذر في الاقامه والترسل في الاذان لحديث الباب وني اثر عمر وهكذا ايضا يؤيد ذلك المعنى فان ترسل الاذان وانحدر في الاقامه يستبعيه المعنى فان القصد من الاذان هو اعلان البعيد ومن في حكم البعيد بدخول الوقت دخول الصلاه فكلما ترسل المؤذن في اذانه اسمع الناس على الوجه الكافي وهذا امر مطلوب فالمعنى يقتضي الترسل انه كلما ترسل كلما ادى المقصود واتى بالشيء الكافي وهذا هو الامر المطلوب فيسمعه من بعده ومن كان في حكم بعيد وهذا لا يكون الا بالترسل اما بالحذر فما يسمح الحذر في الاذان ولا يسمح ولا يسمح الترسل في الاقامه وانما اقامه فيها الحذر والاذان فيه الترسل لهذا المعنى فان المعنى وان لم يثبت الاحاديث المعنى يقتضي الترسل في الاذان وينتضي الحذر الحذر في الاقامه فانن قصد من الاذان هو اعلام البعيد ومن في حكمه بدخول وقت الصلاه فكلما ترسل المؤذن في اذانه اسمع الناس عن وجه الكافي وهو امر مطلوب وامرا اقامها فالغرض منها اسماع الحاضرين في المسجد يستعدوا لاداء صلاتهم فالحذر فيها اولى وبها اليق فانحذر فيها اولى وبها اليق فهذا المعنى يؤيد ما ذكرا من حاصن الحديث ضعيف ولكن العمل عليه والان التي ذكرناها تقتضي ذلك فهذه امور تؤيد متفق عليه الفقهاء الحديث ضعيف ولكن العمل عليه والان التي ذكرناها تقتضي ذلك فعن هذا يستحب الترصد في الاذان والحذر في الاقامه ولا يجوز العكس ولا يجوز العكس فلئن بالغ شخصا ينتظم هذا الامر في اذانه واقامته يحضر في الاقامه ويترسل في الاذان والعكس خلاف ما كان عليه الناس قبل فانه ما كانوا يحضرونه في الاذان ولكن ذلك يترسلون في الاقامه فهذه المثل الاولى مساله الانحدر والترسل فان الفقهاء اتفقوا على الترسل في الاذان والانحدر في الاقامه وهذا إجماع نقل إلى خلاف إجماع وإن لم يكن الحديث كما سمعت لم يثبت لم يكن الحديث قويا في الاعتماد عليه لكن قد جاء عن بعض السلف وأجمع عليه الناس فالتزمه فائدة ذكر أبو عبد الله بن مطى أنه في الأذان لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا معربا, معرباً. لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا أو معربا وي تويس يصير صفه معمول قال ابو عبد الله بن بطه انه في الاذان لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما يقول الله اكبر الله اكبر لا يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ان الله اشهد ان لا ذلك لا فتصل الكلام بعضه ببعض معربا لا تصله معربا بل صله مجزوما من غير حركه من غير الحركه الله اكبر الله اكبر شن لا اله الا الله ولا تصلهم عربا فتقول الله اكبر الله اكبر شن لا اله الا الله الى اخره فتصل انفاض الاذان بعضها ببعض مجذومه اي مقطوعه عن الحركه ان حركه مقطوعه عن الحركه هذا معنى الجسم في اللغه القطع فتقطعه عن الحركه انفاض الاذان اذا وصلت بعضها بايش ببعض تقطعوا عن الحركة ولا تصلها معربة بإظهار الحركات لا وهذا الحمد لله الناس على هذا وبعض ربما ما يهم يصلوا بمثل هذا الشيء فيظل نفسه أنه نحوي يريد أن يظهر الحركة الله أكبر ما شاء الله قوي هذا لا يصل الكلام بعضهم ببعض معربا بل جزما وحكاه ابن العرابي عن أهل اللغة وروي عن ابراهيم النقعي انه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعرفون هنا الاذان والاقامه شيئان مجزومان كانوا لا يعرفونهما الاذان, لا يعرفونهما الأذان وكذلك الاقامه وكذلك الاقام الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ان الله إلى آخر. لا تظهر الحركات لا تعلمها وانما اصلها مجزومه اي مقطوعه الحركه الفاظها مساله اخيره نختم بها الدرس استحب العلماء ان يفصل المؤذن بين الاذان والاقامه بفتره زمنيه والبعض في ذلك ان يقال ان يقوم بقدر ما يتمكن الناس من الحضور الى المسجد وادراك الصلاه كامله الانفصل بين اذان ومقامه يؤذن ثم يتمهل يجلس ولا يقيم مباشره لا يقيم مباشره يفصل بين اذانه وبين اقامته ما يسمح انه يؤذن وعلى طول يقيم للناس الصلاه استحب العلماء ان يفصل المؤذن بين اذان الاقامه فتره زمنيه والضافك في ذانها ان يقال ان يكون بقدر ما يتمكن الناس من الحضور الى المسجد والالى اقامه الصلاه تامه فيكون بقدر ما يكون كافيا لقضاء حاجه والوضوء وتمكن من اعلام بالاذان من ادراك الصلاه يكون بهذا القدر طبعا حاجه والتمكن من الوضوء وتمكن ايضا من اعلام بذلك من ادراك الصلاه ليس بنقصد كلهم تنتظرهم قال ابن بطال لا حدان اذانك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين قال ابن بطال لا حدان اذانك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ومن من يعيند الفصل بين الاذان والاقامه ما جاء في حديث جابر من سمره قال كان النبي يؤذن ثم يمهل كان النبي يؤذن ثم يمهل فاذا راى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج اقامه كان النبي يؤذن ثم يمهل فاذا راى النبي صلى الله عليه وسلم خرج قد خرج اقامه وعنه ايضا عند ابن ماجه كان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامه شيئا وربما اخر الاقامه شيئا وهكذا يسلسل بالحديث حديث الباب على تحسين علام الفاني رحمه الله وجعل بين اذانك واقامه وان اقامه نفسا هكذا بعض فاضه وجعل بين اذانك واقامتك نفسا قدر ما يقتضي المعتصر حاجته الى اهم الحديث واجعل بين اذانك واقامتك نفسا قدر ما يقتضي او قدر ما يقتضي المعتصر حاجته الى اهم الحديث الذي ذكرناه على تحسين الالباني رحمه الله فعلى هذا يستحب الفصل بين الاذان والاقامه بنحو هذه الفتره الزمنيه التي يتمكن منها الناس يهتون من بيوتهم او الذين هم في المسجد يتوضا يجهز نفس الصلاه ويحضر وقد تقدم معهم استحباب تاجيل الصلوات استحباب تاجيل الصلاه الا العشاء فانه ينتظر ان يصل الناس فيها ان راهم اجتمعوا اقاموا وان تاخروا تاخر وهاكنا الى الظهر عند اشتداد الحر عند اشتداد الحر فاستحب تاخيرها كما تقدم معهم في الاحاديث اذا اشتد الحر فابرده اذا اشتد الحر فابرده فان شده الحر من في جهنم فهذا وان خلاصه في هذه المساله الثانيه انه يستحب الفصل بين الاذان والاقامه بقدر ما يتمكن الناس من الحضور الى المسجد واذا راك الصلاه عامه وينبغي للشخص يعجل في الصلاه يعجل المؤذن في الصلاه وينتظر الان امام كما كان بلال يصنع ذلك ينتظر ان امام اذا تاخر قليلا انتظر فلا يعجل يعجل خلاص ما ينتظر الامام فان جاء الامام اقام اصلا وان تاخر تاخرا على خلاف عادته فيقيم ويقدم من شاك كما جاء عن بلال انه قدم ابي بكر الصديق لما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام على قدر حاجه المعلومه والا انتظر انتظر فلما راه متاخرا عن عادته قال يا ابا بكر الا تحاج تصلي بالناس قال ان شئت ان شئت انظر الى الالفاظ جميع ان شئت ان يصلي بالناس وصلي بالناس ما قال نعم لي حاجه اصلي بالناس قال ان شئت فتقدم الصديق رضي الله عنه فهذا مثل اخرى استحلال الفصل بين الاذان والاقامه واما المغرب فيفصل بينهما بقدر ما يصلي الشخص ركعتين اما المغرب فيفصل بينهما بقدر ما يصلي الشخص ركعتين ومنهم من قال لا ما في فصل بين الاذان والاقامه والاقامه للمغرب والصحيح قد تقدمت معكم المسنه ان المغرب كذلك ايضا لكن الفصل يسير يصل بين الاذان وبين الاقامه بقدر ما يصلي الشخص ركعتين وقد كان الصحابه يبتدؤون الصلاه بعد الاذان المؤذن ويصلون ركعتين وقال من صلى صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال الثالثه لمن شاء قال الثالثه لمن شاء وهذا يدل على الفصل ايضا بين الاذان والاقامه في صلاه المغرب ان الشخص يفصل او المؤذن يفصل بينهما هذا هو الصحيح ومنهم من قال ما في ركعتان بين الاذان والاقامه ما في مباشره يؤذن ثم ايش يقيم من غير فاصل والصحيح ايضا كذلك الفصل بين الاذان وبين الاقامه في المغرب يصلي الناس ركعتين ان شاءوا ثم يقيم المؤذن ولا يتعجل يدركوا يصلوا قد كان الصحابه يصلون بركعتين هذا من نسبي ما يتانق في حديث اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر وجعا بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ العاكن من اكله إلى آخر الحديث والله أعلم قال أن الجسل يقدم أذان المغرب دقيقتين في رمضان حرام أن يقدم أذان المغرب دقيقتين في رمضان فإن الناس سيفترون في غير الوقت وتكونوا أنت آثما إذا خبرت صلاة فأدن وليجل يقدم الأذان عن وقته لا دقيق ولا أكثر من ذلك ما يصرع الشخص يأدن في الوقت ولها كل تاخير ما يؤخر انا اذان عن وقته فاذا جاء الوقت اذن فالناس ربما لهم حاجه في الطعام والشراب صائمون قد ارهقهم ربما الحر والتعب وهم ينتظرون الاذان بفارق الصبر وانت تؤخر احتياط ثلاث دقائق خمس دقائق من هذا الاحتياط اذني يا اخي فلوق اذا جاء الوقت ولا تعب الناس لا ترويهم بالتاخير ولا كذلك ان تفسد عليهم عباداتهم بالتاخير ان الجنست قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنس جنس مين شعبهن اربع ثم جهدهم وقد وجب الوصل ما معنى شعبهن اربع ان شاء الله يلز زوجت ان شاء الله هذه الرجلان واليدان هذه الشعاب الاربع لا تسلوا عن الاشياء ان تبذل لكم تسؤكم تعازب لا ريب ما نعلك هذا هو الشام الاربع اليدان والريثان قال هل تضغن في الاذان في قوله محمد الرسول الله لا باس لا باس وني سيبي لازم ولا اظنه يستحب الاذان وانما هذا القران وبعضه يكره تجويد في الاذان يكره تجويد في الاذان لكن لا باس اذا جوذ في الاذان فيعطي حلاوه من غير تكلف ومن غير كثرة مدود يجود تجويدا مقتصدا مثل هذه الاضغامات لا بس ان ياتي بها سبحان الله محمد رسول الله استغفرك